من هم الأتابكة الأتابكة جمع أتابك وهي كلمة مركبة من لفظين تركيين أتا أي الأب أو المربي وبك أي الأمير فيكون معنى الكلمة مربي الأمير ثم صارت مع مرور الأيام تستعمل لدلالات أخرى بينها الملك والوزير الكبير والأمراء البارزون وكذلك أطلقت في عهد المماليك على من تعهد إليه إمارة العسكر ومنه شاع لقب أتابك العسكر وأول من لق ويقب بهذا اللقب نظام الملك وزير السلطان ملك شاه السلجوقي حين فوض إليه تدبير المملكة وكثيرا ما كان الأتابك ينزع إلى استغلال نفوذه والتسلط على الأمير وقد استفاد هؤلاء الأتابكة من ضعف الدولة وتنازع أبناء الأسرة السلجوقية للاستئثار بالسلطنة فعملوا من أجل الانفراد بالمناطق التي تحت حكمهم والتوسع والسيطرة على الأراضي المجاورة كما أنهم عملوا على توريث هذه المناطق لأبنائهم فنشأت ضمن السلطنة السلجقية دويلات كثيرة متناسرة عرفت باسم دول الأتابكة وأخذ نفوذها بالازدياد والسيطر على مقاليد الأمور وفي الوقت ذاته كانت الأتابكيات تتنافس فيما بينها وتتصارع مما مهد السبيل للمغول لاجتياح أقاليم بلاد ما وراء النهر وفارس والعراق وأذربيجان وغيرها